اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال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 اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت عليه خير كتبك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس واللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي كان بعباده سميعا بصيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم ازهي عنا خير الجزاء وأوفره خير ما تجازي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته ومصلحا عن إصلاحه وهدايته وارضو اللهم عن آل بيته وأصحابه وأتبائه وأحبابه وأنصاره وعلى كل من تبع شريعته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أحبتي في الله هيبنا لنواصل رحلتنا المباركة ومسيرتنا الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومع اللقاء الرابع عشر من سلسلة دروس وعبر من قصار السور تحدثنا في أمسية الأسبوع الماضي والأحد الماضي عن سورة العصر وهذه الليلة سنعيش سويا مع سورة أخرى تهز القلوب هزا عنيفا وتلقل الناس من الدنيا إلى الآخرة إنها السورة المبكية المحزنة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بتأثر وألم وحزن كان يقرأها متأثرا وكان يقرأها مذكرا وكان يقرأها داعية ومربيا إنها السورة التي تحدد مسار العبد في هذه الحياة وتفصل بين المسلم والكافر إنها السورة التي تعد توجيها تربويا كريما قرآنية لكافة الناس إنها السورة التي لها صدا في قلوب المؤمنين ورجة في صدور الموحدين وزلزلة في كيان الخائفين الوجلين من رب العالمين إنها السورة التي تحدد حياتك وأيامك وليليك وساعاتك وثوانيك إنها سورة ينبغي أن تزهد العبادة في من شغلوا فيه من الدنيا وأعراضها وتحسهم إلى ما عند الله تعالى والدار الآخرة إنها سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية يوم أن قام بعض الناس ليفتخر بالأموال والأعراض ويفتخر بالأولاد وكثرة المتاع فنزلت هذه السورة مربية ونزلت هذه الآيات مسكتة تهجم على القلوب هجوما تربويا عنيفا إنها سورة التكاثر وما أدرأكم ما سورة التكاثر فكم نقرأ هذه السورة كم نقرأها في صلواتنا السرية والجهرية والمفروضة والمسنونة لكن قل من يتدبرها بسبب ما رانا على القلوب وبسبب الأمن من مكر الله عز وجل هذه السورة قيل إن, سببها قيل إن نزولها ابتدائي وقيل إن نزولها سببي روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا حب أن يكون له واد آخر ولا يملأ فما ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب يقول أبي بن كعب لازلنا نسمع ذلك حتى ظننا أنه قرآن حتى نزل قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل قال جل وعلا فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر هكذا تبدأ هذه الصورة تبدأ بهذا الهجوم التربوي على القلوب اللاهية وعلى القلوب الغافلة وعلى القلوب المخمورة بخمر الدنيا ألهاكم التكاثر أشغلتكم المكاثرة ألهاكم المفاخرة عن الله والدار الآخرة ألهاكم التكاثر أشغلكم التكاثر بالأموال وألهاكم التكاثر بالأولاد وأغفلكم الافتخار بالجاه والمال والسلطان عن ماذا؟ عن الله وعن الدار الآخرة ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر والانشغال بهذه الدنيا وملذاتها كما قال ابن كثير والانغماس في شهواتها عن الله والدار الآخرة حتى فاجأكم الموت وذهبتم إلى المقابر وصيركم من أهلها ألهاكم التكاثر عن طاعة ربكم ألهاكم الانشغال بالأموال والأولاد عن طاعة مليككم وعن الغفلة عن الحساب وعن الجزاء وهذا التكاثر جاء مطلقا ولذا لا ينبغي أن يقيد إلا بدليل فإنه عام ومطلق يشمل التكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد والتكاثر في المتاع والتكاثر في الشهادات والتكاثر في المنا... من مناصب والوظائف فهو عام ومطلق ألهاكم التكاثر إلا أن هناك آيات قد جاءت في كتاب الله العظيم تبين أنه تكاثر في الأموال والأولاد قال رب العباد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث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 والإكثار من ذلك إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ونهى ربنا عز وجل على الانشغال بكل ذلك عن طاعته وعن عبادته فقال وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وبشر ربنا تبارك وتعالى بأن ما عنده خير من هذه الأموال وخير من المت... من هذا من هذا المتاع واحسن من هؤلاء الاولاد في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر بجمع الاموال انشغلتم بجمعها وتعدادها وتكثيرها عن ربكم تبارك وتعالى فلا هم لكم إلا جمع الأموال لا هم لكم إلا نماء الأرصدة البنكية لا هم لكم في هذه الحياة إلا إقامة المشاريع والتجارات التي صدتكم وأشغلتكم عن طاعة رب الكائنات وعالم الخفيات ورحم الله ثابت البناني وهو أحد التابعين الصالحين المعروفين بكثرة القيام وبالصيام حينما ذهب إلى بلاد خراسان وكانت خراسان في ذلك الوقت بلاداً جميلة معروفة بالحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والأنهار المتدفقة ذهب ثابت إلى تلك البلاد لقضاء شأن من شؤونه ولما عاد إلى البصرة وسأله أهلها عما رأى في خراسان وهل أعجبته مناظرها قال لا والله ما أعجبني شيء فيها إلا أنه أعجبني أنني رأيت عجوزا أن تصلي ركعتي الضحاة ثابت البناني الذي قال عنه الإمام الزهبي إنه كان يبكي من خشية الله حتى تكاد أن تختلف أضلاعه رحمه الله تعالى ورضي عنه الهاكم التكاثر وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فأين اهل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة أين أهل البنوك وأهل الأرصدة البنكية من هذا الثواب لا والله لا رصيد ولا والله إلا مت لا متاع ولا والله إلا, لا مال إلا ما عند الكبير المتعال من الحسنات بعض الناس هذه فلسفته في هذه الحياة يظن أنه على شيء يظن أنه من الفاهمين يظن أنه من الكيسين يظن أنه من النجباء في هذه الحياة والنجابة عنده والذكاء عنده هو معرفة إدخال الدرهم والدينار معرفة تسيير المشاريع والتجارات وهو غافل عن طاعة الله تبارك وتعالى يظن أنه على شيء وأنه قد بلغ القمة فالهاه ذلك عن طاعة الله جل وعلا بعض الناس نجده يعبد المال من دور كبير المتعال فهو يركع للدينار ويسجد للدينار ويسبح للدينار ويكبر للدينار حتى أنك لو سألته عن اسمه لغلط أقال دينار والدليل على ذلك أنه لا يتحدث إلا عن الدينار فهو يتحدث مع زوجته عن المال ويتحدث مع أولاده عن المال وفي شغله عن المال وفي أيام إجازته عن المال بل حتى في المسجد عن المال وهؤلاء هم عبدة الأموال آلهتهم في هذه الدنيا هو المال ركعوا لهذا المال بقلوبهم وسجدوا له بأفئدتهم شاءوا أم أبوا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال والحديث في من حديث أبي هريرة تائس عبد الدنار تأيس عبد الدرهم تأيس عبد الخميصة تأيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار وعبدا للمال وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة لأنه يصرف المحبة ويصرف الجهد والطاقة ويصرف مهجة روحه وعقله لهذا المال لهذا المال النفس تزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا هل هالراح منها بغير الطيب والكفني ألهاكم التكاثر دعنك ما قد فات في زمن الصبا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 وفي صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهلهاكم التكاثر ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي فلوسي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ألهاكم التكاثر إن حال الناس وإن حال الكثير من البشر لا أقول الكفار فقط بل الكثير من أهل الإسلام والإيمان وممن ينتسبون إلى القرآن وإلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يعيشون إلا للدنيا يعيشون للدنيا ويموتون لها يعيشون للأموال ويموتون لها يعيشون للغايات المادية والشهوات والنزوات ويموتون عليها ألهاكم التكاثر فبينما أنتم في تكاثر بينما أنتم في انشغال بينما أنتم في غفلة وتلهي تجمعون الأموال تجمعون وتكنزون وتنمون وتزيدون وتبنون وتعلون وتفتخرون وتتفاخرون وفجأة فاجأكم الموت وحل بكم هادم اللذات وغطاكم مفرق الجماعات حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هذه هي النهاية هذه هي نهاية الانشغال الانشغال بالدنيا عن طاعة الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتموها أموات لا أحياء لأن الزيارة هنا ليزت زيارة أحياء بل هي زيارة أموات إنها زيارة على النعوش وزيارة بالأكفان من أجل أن توسد في قبرك وأن توضع في ذلك الصندوق الضيق الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ويا لها والله من زيارة سمع ذلك بعض العرب الشعراء الفصحاء الذين يفهمون ما لا يفهمه المثقفون في هذه الأمة مع أنهم لم يلتهقوا لا بجامعات ولا بكليات سمع ذلك فقال إنهم مبعوثون ورب الكعبة فقيل له في ذلك قال إنما الزائر بمرتحل حتى زرتم المقابر لأنها مجرد زيارة فقط ومن هذه الآية نرد على أولئك الذين إذا مات الإنسان قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير هذه الكلمة لا يقولها إلا من يكذب بالبعض بعد الموت ويكذب بالجزاء وبالحساب المثوى الاخير الا أن, أن يكون يكون في الجنة او ان يكون في السعير وليس القبر مثوا اخيرا فمقف القبر ومرحله القبر ليس مجرد إلا مرور وعبور ومجرد زيارة الا اقامه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر هذه المقابر التي تكرهها وتشمئز اذا مررت منها وانخلع قلبك اذا رأيتها سوف تزورها لا محالة لا ما فر لك منها إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه حتى زرتم المقابر لا بد من أن هذا اليوم الذي تزور فيه هذه المقبرة ولن تكون زيارة كزيارة الأحياء للأموات بل زيارة الأموات للأموات وزيارة الإنسان للدار التي بين دار الدنيا ودار الآخرة إنها دار البرزخ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فيا من يا من تنام على الفراش الوثير انك ستوسد في الطين, في الطين والوحل والتراب يا من تسعد برؤية ابنائك وزوجتك من حولك الوحشة انيسك يا من تنور غرفتك في الدنيا الظلام ورفيقك يا من تسعى في توسعة ذلك. الضيق هو مآلك تلكم الحفرة تلكم الحفرة المظلمة تلكم الحفرة الموحشة بيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود تصور معي الآن وأنت تنزل إلى قبرك وقد أتي بك على ناشك وقد تبعك أهلك وأصحابك وأحبابك وجيرانك وخلانك تبع كمالك وأهلك وعملك وأتوا بك لهذه الحفرة التي حفرت لك وهي عميقة جدا وسوف توضع فيها ليغلق بعد ذلك عليك باللحوذ ثم يوضع عليك فيها قنطاران من التراب ثم ما إن لبسوا أن يد التراب عليك إلا وانصرفوا وتركوك وحيدا لتبقى وحدك فيها من أجل أن تعاد إليك روحك وربما وربما لست فيها ولن تكون فيها من الأموات الحقيقيين لم تمت بل كانت مجرد غيبوبة وظن أهلك أنك ميت فغسلوك وكفنوك وأكبروك فتفتح عينيك لأنك كنت في غيبوبة ولازلت من أهل الدنيا تفتح عينيك, تفتح عينيك. لتجد الظلام قد أحاط بك والضيك قد انطبق عليك فلا تستطيع الحركة لأنه لا حركة لضيق ذاك المكان فتصرخ فتصرخ أنقذوني ولا منقذ تصيح ردوني ولا راد تصيح وتصرخ وتبكي وتستغيث فلا من مغيث وسوف تنقطع أنفاسك عن قريب وسوف ينقطع هذا هذا الهواء وهذه الكمية عن قريب لتموت مخنوقة يا للفزع يا للهلع يا للخوف من أجل أن تسأل بعد ذلك في قبرك عن ربك وعن دينك وعن نبيك فلا تجيب الجواب الصحيح لماذا؟ لأنك ألهاك المال عن الكبير المتعال إن شغلت بالأموال وبالتجارات وبالعمارات عن طاعة الله شغلت الدنيا. عن الدار الآخرة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فيالها والله من زيارة يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع سنان ويبقى واحد يرجع سنان ويبقى واحد يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهب يا نفس لا يلعبك الأمل الطويل فلا فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا وليركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألا أيها المغرور ما لك تلعب تؤمن آمالا وموتك أقرب وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تعطبوا وتعلم أن الموت ينقض مسرها عليك طعمه ليس يعذب كأنك توصي واليتامى تراهم وأمهم السكلا تنوح وتندب تغص بحزن ثم تلطم خدها يراها رجال بعدما هي تحجب وأقبل بالأكفان نحوك قاصد ويحثى عليك الترب والعين تسكب حتى زرتم المقابر وانزلوني على قبري وانزلوني الى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فاسكب الدمع من عيني اغرقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن للمنن وقالهلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحب عن ذي المنني وانصرف عني أهلي وتركوني وصار وزري على ظهري فأثقلني وتقاسم الأهل مالي بعد من انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي حللا لهم بلا ثمن فلا تظرنك الدنيا وزينتها وانظر لفعلها في المال والوطن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راحه منها بغير الطيب والكفن هل منها بغير الطيب والكفن هي القناعه فالمها تكن ملكا لو لم يكن لك الا راحه البدن الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تلكم الحفرة التي أبكت العابدين أسهرت ليلة العارفين برب العالمين تلكم الحفرة التي نسيناها وقصت قلوبنا عن تذكرها تجد الواحد منا يذهب ليشيع ميتا وليشهد جنازة وهو يتحدث عن الدنيا وهو يضحك أو يدخن تجده ينظر إلى الميت ينزل به إلى قبره وهو يضحك أو يلتفت يمينا وشمالا يتحدث عن الهدم وعن البناء يتحدث عن الصرف وعن الأموال يتحدث عن الزواج وعن الطلاق خرج ابن مسعود رضي الله عنه في جنازة يوما فنظر إلى رجل فإذا هو يضحك قال تضحك والله لن أكلمك بعد الموت بعد اليوم والله لن أكلمك بعد اليوم لماذا؟ لأن هذا رجل قد مات قلبه كثير من الناس قد توفي قلبه وأسامهم قبل القبور قبور قبل أن يتوفى أجله مات قلبه ليس له قلب ولا أعني بالقلب القلب الحسي الذي يتكون من الأذين والبطين بل هو القلب المعنوي الذي قال فيه الرب العلي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذه السورة التي لا تبكي من إثرها ولا تتأثر بتفسيرها سمعها بعض الناس بل هو صبي صغير كان رقيق القلب وكان أبوه إمام مسجد من أحد السلف وكان هذا الصبي يوصي أباه والأب أيضا كان يتحرى أن لا يقرأ في الصلاة المكتوبة والصلاة الجهرية الآيات التي تزعزئ القلوب لأنه يعلم أن ابنه يؤثر فيه القرآن وكان حدثا صغيرا لم يبلغ بعد فنسي هذا الأب يوما فقرأ في صلاة المغرب بصورة التكاثر فسقط الولد مغشيا عليه فإذا به قد انفلق كبده توفي الولد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل يبكي حتى يغمى عليه وقرأ يوما قوله تعالى من صدر سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فأغمي على ابن عمر حتى رش بالمعنى كانت قلوبهم حية بالقرآن لم تمت قلوبهم مثل موت قلوبنا إذا جاءوا إلى المسجد جاءوا بقلوبهم وأرواحهم إذا جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم والمواعظ والدروس والعبر لم تنصرف قلوبهم يمنة ويسرة وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا كانت نياتهم صافية إذا جاءوا إلى بيت الله جاءوا من أجل العلم لا يتون من أجل الجوسسة أو من أجل تسجيل الإمام ماذا يقول للذهاب بعد ذلك بهذا الشريط إلى عداء الإسلام أو ما أشبه ذلك من هذه النيات الخبيثة وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون كان حال القوم مختلفا تماما حال الكثير من الناس اليوم ولذلك كانوا يتأثرون بهذه السور التي هي قصيرة في آياتها قليلة في كلماتها عظيمة في معانيها فإذا رأيت أن قلبك لا تأثر بذلك فاعلم إما أن يكون ميتا فنعزيك حيث إذن ونقول إن لله وإن إله رجعون وما عليك إلا أن تفتش عن قلب لك وإما أن يكون مريضا فعليك أن تداوي قلبك وحيث إذن لن تجد الدواء عند طبيب متخصص في أمراض القلب والشراهير بل والله دواء ذلك بين دفتي المصحف وفي الصف الأول وفي حلقة العلم وفي مجلس الذكر وفي ركعتين في ظلام الليل وفي صوم نهار وفي صدقة تبتغي بها وجه الله بذلك يحيى القلب الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هذه هي النهاية بنية العمارات نمت التجارات أكمل بناء الفيلة أثثها زوج الأبناء تزوجت البنات اشترى الجهاز اشترى الحلي الح... الأحمر والأبيض تهنى الآن نجح في الحياة ثم ماذا بعد ذلك زرتم المقابر هل نفعه ذلك هل نفعه ذلك شيئا إن هذه التركة التي تخلفها خلف ظهرك يتمتع بها الورثة في الوقت الذي تسأل عنها من أين أتيت بها وفيما أنفقتها أمن الحلال أمن الحرام أنفقتها في حلال أم في حرام ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز يوم أن دخل المكبرة ومر بالقبور وكان خليفة المسلمين فمر في نفر من الوزراء والأمراء ثم صرخ بأعلى صوته وقال والله لا ندري يا موت ماذا فعلت بالأحبة فبك القوم وجلس الوزراء والأمراء يبكون من حوله فقال أتدرون ماذا قال لي القبر قال وماذا قال لك يا أمير المؤمنين قال إن القبر ينادي ويقول إني قد أكلت العينين وغورت الحدقتين وفصلت اليدين عن الساعدين والساعدين عن العضدين والقدمين عن الساقين هذا هو فعل القبر هذا هو فعل تلك الحفرة لو نظرت إلى الميت بعد ثلاث ليال لو أبصرت حاله في هذه الحفرة لن تعرفه والله فإن أول ما يؤكل في ابن آدم إن أول ما يؤكل مقلتاه وعيناه فتؤكل العينان ويؤكل اللسان وتسيل العينان على الخدين وينهج الأذنان الدود والتراب تنقل أيها العبد من القصر إلى القبر إنك قد خربت أخراك وزينت دنياك شيدت قصرك وأظلمت قبرك ولذلك تكره الموت وتكره المقابر وتكره المرور بالمقبرة حدثني من أثق به ان انسانا يبحث عن مسكن يريد ان يشتريه فقيل له ان في الحي الفلاني مسكن جميل وراقي وله طابقان اذهب فزره فذهب الرجل ويجد هذا المسكن يجاور المقبره ولم يدري بذلك لانه كان اطوه الطابق السفلي والطابق الارضي فلما صعد إلى الطابق العلوي وفتح نافذه من نوافذ الغرف واذ به تقع عينه على القبور فقال يا للهون والله لن أسكن هذا البيت أبدا ماذا تريدون لي تريدون أن تعجلوا لي الموت ماذا حصل لهذا الرجل ماذا حصل له ظن أنه سيفر من هذا القبر ذهب فاشترى بيتا آخر واشترى ذلة مشيدة بعيدة عن المقابر ودفع ثمنها وفي الليلة التي قرر أنه سينام فيها ما أتى بزلطة قلبية فنقل بعد ذلك من الدنيا إلى الآخرة إنك كاجح إلى ربك كدحا فملاقيه إن حياتك وإن أيامك وسنواتك قد قربتك إلى القبر إن, كنت إن كان عمرك عشرين سنة فإنك قد دنوت من القبر عشرين سنة وإن كان عمرك ستين فقد دنوت منه ستين عاما فإلى الذين يحتفلون بأعياد الميلاد نقول لهم كل يوم تجنون من القبر فالقبر يناديكم يناديك ينادي, ينادي, ينادي عليك كل يوم ويقول كل يوم يبنى آدم إنك تمشي فوق ظهري وغدا ستكون في بطني فقدم لي عملا صالحا لتفوز بجنات النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا تبع جنازة ووقف, ووقف على القبر بكى أمير المؤمنين مبشر بالجنة جامع القرآن صاحب بئر روما مجهز جيش العسرة قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ظر عثمان ما عمل بعد اليوم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالشهادة صائد يوما على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فارتج الجبل فقال الحبيب المصطفى اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهدان عثمان كان إذا تبع جنازة ووقف على القبر وهم يدفنون الميت بكى, بكى حتى غضلت لحيته فيقول يا أمير المؤمنين ألا تستبشئ قد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لماذا تبكي لماذا إذا ذكرت الجنة والنار أو ذكرت عندك الجنة والنار لا تذرف دمع وإذا ذكر عندك القبر بكيت فقال رضي الله عنه لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة ان جاء منه العبد كان ما بعده خير وإن لم ينج منه العبد كان ما بعده شر فيعيه العبد يا أيها الإنسان يا أيها المؤمن يا أيها المسلم القبر القبر هذا هو الذي ينبغي أن يشغلك ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا والقبر أفضع منه ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من عذاب القبر وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فيا لها من زيارة يا لها من دخلة إذا حملت على الأعناق وحملوك على الاكتاف. وجعلوا رأسك في المقدمة ورجليك في المؤخرة وأقبلت إلى هذه المقبرة ليشيعك الأحباب ولا تخرج من هذه الدنيا إلا بهذه القطعة من القماش تركت الدار تركت التجارة سوف ينصرف عنك الأحباب ينصرف عنك الخلان ما هي إلا نصف ساعة ما هي إلا ساعة وتبقى وحدك تبقى وحدك لو صرخت بأعلى صوتك فلن يسمعك أحد لو بكيت لو ندبت لن تستطيع لا مغيث لك لا مغيث لك لا صارخ لك لا منقذ لك من هذه الحفرة من هذه اللعود من هذه الظلمة يا لله يا لطول السفر يا لهول المطيع يا لعظمة الموت يا لعظمة القبر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ولذلك ادخل إلى المقبرة وانزعنا عليك كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض السلف من شدة خوفه من القبر أنه ذهب فحفر قبرا في بيته في قاعة الجلوس وكان ينزل في هذا القبر كل ليلة ليحاسب نفسه ويغطي القبر بخشبه كل ليلة بعد صلاة الأشاء إذا مسود الليل وهدأت العيون ونامت الجفون نزل إلى قبره ليحاسب نفسه وليقول يا نفس قد فعلت كذا وكذا يا نفس ستسألين يا نفس ستسألين وستعذبين ماذا قدمت لهذه الحفرة حتى إذا ما علاه العرق واشتد خوفه وفزعه واشتد هلعه دفع الخشبة برجليه ثم خرج من قبره وقال يا نفس يا نفس ها قد مكنت ها قد مكنك الله عز وجل من العودة والرجوع إلى الدنيا ألا تعملين صالحا ألا تعملين صالحا حتى أنه ليلة من الليال ذهب ليحاسب نفسه في قبره ووضع الخشبه. فافتقدته زوجته فبحثت عنه ثم رفعت الخجبة فوجدته قد مات في قبره الذي حفره بيديه فرحمه الله تعالى ورضي عنه هارون الرشيد الخليفة العادل الذي شوهته وسائل الإعلام العميلة كان ينظر إلى السحابة ويخاطبها ويقول أيتها السحابة أمطري حيث شئتي فوالله سوف يأتيك خراجك سوف يأتيني خراجك سوف يأتيني خراجك لأفرق الزكاة على الفقراء والمساكين لما حضرته الوفاة ونام على فراش الموت قال أنشدكم الله سألتكم بالله أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه أريد أن أرى قبري فذهبوا فحفروا له قبرة ثم حملوه على, على فراشه وعلى سريره وهو ما زال حياً لينظر إلى هذا القبر لينظر لهذه الحفرة العميقة لينظر لهذا اللح لهذا الهول فهو بعد لحظات سيفارق هذه الحياة فما كان منه رحمه الله إلا رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون إن آدات كلا آدات زجر بمثابة القارعة وبمثابة القذيفة التي تسقط على الرؤوس بمثابة الصفعة على الوجوه لا تأتي إلا ردا على التفكير الخاطئ وعلى الحساب الخاطئ كلا سوف تعلمون كلا كلا قد شغلتكم الأموال وشغلتكم الدنيا عن الله تبارك وتعالى كلا قد أخطأتم في الحساب وأخطأتم في الإرادة والتفكير كلا ليس الأمر كذلك ليس الأمر بالانشغال وليس الأمر بتكثير المال كلا سوف تعلمون سوف تعلمون حينما تزورون القبور وتذهبون إلى القبور موتى مغبة انشغالكم بهذه بهذا المال وبهذه الدنيا سوف تعلمون كل الأمور التي سمعتم عنها في هذه الدنيا سوف تعلمون ما سمعتموه في الخطب وسمعتموه في المحاضرات والدروس والمواعظ سوف ترون ذلك بأم أعينكم كلا سوف تعلمون عاقبة انشغالكم وعاقبة تكاثركم بالمال والأولاد وانشغالكم بذلك عن القيام بطاعة رب العباد كلا سوف تعلمون إنه تهديد عظيم من الله الكريم تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون سوف تعلمون عن قريب بمجرد الموت ومجرد الذهاب إلى القبر سوف تعلمون كل ما لم تكونوا تعلمون كما قال ربنا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون إنهم قد صلوا وصاموا وحجوا وتصدقوا ولكنهم ما أرادوا بأعمالهم وجه الله فعلوا ذلك رياء وسمعة وسوف يعلمون حينما يأتون إلى القبور ليجدوا ليجدوا ما حصلوا ليعود عليهم هباء منثورا فيندمون ولا ينفعهم ساعتها الندم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد وتنديد بعد تنديد والعرب إذا أرادت أن تهول الأمر وأن تخوف وأن تهدد رددت الكلمة مرتين أو ثلاثة من أجل التهويل ومن أجل التخويف وبهذه الآية استدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ثبوت عذاب القبر لأن الله قال حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون فهدد مباشرة بعد ذكر زيارة المقبرة زيارة المقبرة أمواتا فدل ذلك على ثبوت عذاب القبر وعلى تحققه كلا ثم كلا سوف تعلمون قال علي الاولى في عذاب القبر والثانيه في عذاب الاخره والثانيه في عذاب الاخره الاولى القبر والثانيه يوم القيامة وقال الحسن البصري رحمه الله هذا تهديد بعد تهديد تهديد بعد تهديد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال الضحاك رحمه الله تعالى في هذا فهذا خبر فقد علمت علم اليقين علمت علم اليقين أن في هذا المسجد درساء فلو مررت بهذا المسجد ورأيت بأم عينك الناس مجتمعين حول إمامهم على درسهم فهذه درجة عين اليقين فإذا جلست وأتيت إلى هذا المسجد وحضرت في هذا الدرس تكون قد ارتقيت إلى أعلى الدرجات في اليقين وهي حق اليقين وكذلك في القبلة مثلا كما قال الشمقيطي كما أن المصلي يتوجه إلى الكعبة يتوجه إليها من بعيد إذا ما عرف جهتها وهذه درجة علم اليقين فإذا ما وصل إليها ورآها بعينه فهذه عين اليقين فإذا دخل فيها وصار في جوفها انتقل إلى حق اليقين وهذه هي أعلى الدرجات وأعلى المراتب في العلم ولذلك لما ذكر الله سبحانه جل شأنه عاقبة أصحاب الشمال وعاقبة أهل الكفر والإلحاد والشرك والعناد بعد خروج أرواحهم بعد خروج أرواحهم وبالمناسبة فإن ساعة الموت ساعة عجيبة يقول بعض أهل العلم ساعة الموت يذعن فيها المتجبر ويسلم فيها الكافر ويستسلم فيها الجبار ولكن بعد ماذا ولكن بعد ماذا كلا لو تعلمون علم اليقين ذكر الله عز وجل حال أهل الكفر وأهل التكذيب وأهل الظلال إذا ما عادت أرواحهم إليه وقبضها وقبضتها الملائكه لتذهب بها الى سجين ذكر حالهم ومنزلهم وذكر منازلهم وعبر عن ذلك بحق اليقين قال رب العالمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ان هذا لهو حق اليقين لأنه قد تحقق الأمر الآن تحقق الأمر الآن وها هنا في النار كذلك فالإنسان يسمع عن النار وعن جهنم فإذا ما كان في قبره أو يوم القيامة عاين ذلك بعينيه فإذا ما حقت عليه كلمة العذاب وصار في وسطها صار في حق اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين أخطأتم في الحساب أخطأتم في هذا الفكر وهذا المنهج الذي اتخذتموه هذا العلم الذي تعلمتموه لم يبلغ درجة اليقين فإنه لا يترك الصلاة من من بلغ ومن كان في قلبه علم اليقين لا تترك الحجاب من كان في قلبها علم اليقين لا يستهزئ بآيات الله من كان في قلبه علم اليقين لا يستهزئ بمنهج الله وأولياء الله ولا يحارب أولياء الله عز وجل من كان في قلبه علم اليقين فلما غاب علم اليقين من القلوب ولا يمكن أن يدرك الإنسان علم اليقين إلا بتقوى الله فبالتقوى والعمل الصالح يصل الإنسان إلى درجة علم اليقين خلافا لما قررته الصوفية الذين قالوا إن اليقين درجة يصل إليها العباد إذا ما وصلوا إليها تركوا الصلاة والصيام والحج تركوا التكاليف الشرعية لأنهم وصلوا إلى علم اليقين مستدلين بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فحرفوا القرآن عن معناه والمعنى الصحيح هو الموت فاعبد ربك حتى يأتيك الموت ولذلك قالوا إذا وصلنا إلى درجة اليقين تركنا الصلاة وأسقطت عن التكاليف الشرعية وظلوا الله ولو سقطت التكاليف الشرعية على أحد لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي واصل الصلاة إلى آخر مق في حياته وصلى خلف أبي بكر وقد اشتد مرض موته بل جعل ينزع ويقول في سكرات الموت وكرباته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فأين الصوفية أين الصوفية من عقيدة ومنهج سيد البرية صلى الله عليه وسلم ولذلك قيل لبعض العلماء إن الصوفية يقولون إنهم قد وصلوا إنهم قد وصلوا فقال نعم صدقوا لقد وصلوا إلى جهنم كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين وجواب لو هنا محذوف وهذا من أساليب القرآن البديعة لأن لو شرطية وجوابها محذوف بل هو مقدر تقديرا والتقدير تقدير الكلام لو تعلمون علم اليقين من شغلتم بالدنيا لو تعلمون علم اليقين من شغلتم بالأموال عن الموت وعن القبر لأن هذا هو الذي ينبغي أن يفكر فيه الإنسان وينبغي أن يعيش إليه لا نقول اترك الأعمال لا نقول لا تجمع الأموال لا نقول اترك عملك واترك وظيفتك وتقوقع في المساجد وضي أهلك وأولادك ولكن ليست هي الغاية ليست هي الغاية إنما هي وسيلة والأنبياء كانوا أصحاب حرف داود عليه السلام كما في صحيح البخاري كان يأكل من عمل يده وخير ما أكل الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم خير ما أكل من عمل يده وداود كان يأكل من عمل يده والأنبياء كذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم وها هنا لترون الجحيم قراءتان لأهل العلم قراءة لترون وهذه قراءة الجمهور وقراءة الكسائي وابن عامر لا ترون الجحيم من فعل ترى على فاعل لم يسم لا ترون الجحيم لا ترون النار والجحيم هي النار وفواصل القرآن في مثل هذه المقامات فواصل حزينة مبكية فما قال, فما قال تبارك وتعالى لا ترون النار بل قال لترون الجحيم مراعاة للفواصل ولأن هذه النهاية أشد تحزينا للإنسان كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم والله لترون النار بأعينكم سواء كنتم من المؤمنين أو من الكفار ولا, ولا يوجد إنسان في هذه الدنيا لا يرى النار بأم عينيه لا يرى النار بأم عينيه لقد رأى النار سيد الأبرار وإمام الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأىها بعينيه في صلاته وتأخر صلى الله عليه وسلم حتى وجد وهجها على وجهه وقال لقد عرضت علي النار في عرض هذا الجدار فما رأيت شيئا أفضع منها والعياذ بالله أعاذني الله وإياكم من النار لا لترون الجحيم ورؤيتها تبدأ في القبر حينما تفتح لك نافذة عن شمالك ليقال لك انظر إن كنت من المؤمنين الموحدين الفائزين بجنة رب العالمين جعلني الله وإياكم بمنه وكرمه تفتح لك طاقة إلى جهنم ليقال لك هذا مقامك لو كفرت بربك لو عصيت الله عز وجل هذا هو مقامك فيها ثم يغلق يغلق في وجهك إلى أبد الآبدين يا لها من سعادة ثم بعد ذلك يفتح تفتح لك طاقة إلى الجنة ونافذة إلى الجنة فيأتيك من روحها ونعيمها فترى ما أعد الله لك فيها وما أعد لعباده فيها الصالحين فتنادي على ربك وتقول, وتقول يا رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي حتى أبشرهم بما من الله به علي لترون الجحيم هذه الرؤية الأولى الرؤية الثانية تكون يوم القيامة تكون يوم القيامة حينما يأمر الله جل وعلا حينما يأمر بجهنم فيؤتى بها تتغيظ وتتميز من الغيظ والحديث بصحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حيث أراد الله عز وجل ثم تسفر وتتغيظ وتشهق وتصيح فإذا مرأتها الملائكة فزعت الملائكة وإذا مرأها الأنبياء خشي الأنبياء وإذا ما عاينها الأولياء أشفق الأولياء وخروا سجدا لرب الأرض والسماء وقال الجميع سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك إنها النار يا عباد الله إنها النار إذا ما أتي بها قال جل وعلا مناديا على خلقه ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ألم أخذ عليكم العهود والمواثيق ألم تأتيكم الرسل ألم أنزل عليكم الكتب ألم يحدثكم العلماء والدعاة وطلبة العلم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أين كانت عقولكم أين كان ذكاؤكم أين كانت اكتشافاتكم أين كانت خضاراتكم وتقدمكم المزعوم أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون فإذا عاين ذلك أهل الكفر النار إذا برزت للعباد ورأت أصحابها من أهل الكفر والعناد وأهل الفسوق والفجور أرادت أن تفور عليهم أرادت أن تنتقل من مكانها لتجذبهم إلى قعرها لأنها تعلم تعلم كفر هؤلاء وجحودهم وإنكارهم إسمع إلى قوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزف وزفيرا تزفر وتتغيظ وتصيح وتنطق بلسان الأقول الشرس وتقول هل من مزيد يوم يلقى يوم يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فإذا ما عينها أصحابها وأهلها وساكنها قيل لهم يومها هذه النار التي كنتم بها تكذبون كنتم تستهزئون تكذبون تستعجلون تقولون أين هي لماذا لا نراها هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ونترك الحديث عن تفسير بقية الصورة الكريمة إلى ما بعد الصلاة بإذن الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون الجحيم قال أهل العلم هذا جواب لقسم, لقسم محذوف والتقدير والله ترون الجحيم قسم من الله تبارك وتعالى ولكنه محذوف وذكر جوابه فقط وهذه من أساليب البلاغة في القرآن لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وهذا من الأطناب لترون هذه النار عين اليقين فتعينون ذلك بأعينكم الرؤية الأولى تكون في القبر حينما يسأل الميت والرؤية الثانية تكون في عرصات القيامة أعاذنا الله وإياكم من النار حتى وإن كان الإنسان من الممئنين الموحدين فإنه يرى ذلك لأن الله تعالى يري هذه النار كافة الخلق من أجل من أجل أن يزدادوا يقينا وأن يعرفوا هول ما أعده الله تعالى لأعدائه الذين كفروا به والذين عاندوا وبارزوه بالمعاصي والفسق والفجور لا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم قال بعدها وانظروا إلى هذه الخاتمة لهذه السورة ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم ثم لا تسالون عن النعيم سوف تسالون أيها الناس يومئذ متى ذلك يوم القيامه اذا قام الناس لرب العالمين ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم وكلمة النعيم هنا عامه تشمل جميع انواع النعم فالصحه نعمه والأولاد نعمه والمسكن نعمه والملابس نعمة والمآكل نعمة والمراكب نعمة والإسلام نعمة وهو أجل نعمة قال ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويدخل في هذا تشريع الله عز وجل لعباده هذه الشريعة السمحة اليسيرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعمة منه تبارك وتعالى وتفضل ويدخل في ذلك كما قال الشنقيطي نعمة الإخاء بين المؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وهي آية عظيمة كانت كمضرب للمثل وللأمثال لكل ما يخطر ببال الصحابة مما ينعم الله عز وجل به عليهم ولذا روى الإمام مسلم وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما أبو بكر رضي الله عنه وعمر جالسي فجاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي أخرجكما في هذه الساعة فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع الله أكبر والذي بعثك بالحق ما أخرجنا إلا الجوع فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره الذي أخرجكم والذي أخرجكم ما أخرجني أخرجه الجوع يبحث عن شيء يأكله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بهما إلى بيت رجل من الأنصار فاستقبلته ممرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء يعني يجلب لنا الماء ثم فرشت لهم وجلسوا خارج البيت أمام البيت فلما أقبل الرجل ورأى النبي, صل ورأ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قد حلوا ضيوفا عنده فرح الرجل وطار من الفرح وقال والله ما زارني ما من شيء زارني أفضل من نبي زارني اليوم ثم علق قربته من نخلة وانطلق فجاء إليهم بجذع بعذق من النخل عذق كله تمر ورطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اشتنيت لنا قال أتيت به من أجل أن تختاروا أنتم وهذا يدلك على كرمه ثم أخذ الشفرة أي السكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلو لا تذبح شاة تحلب ولدها وفيه دليل عن رأفة بالحيوان إياك والحلو فذهب الرجل فذبح لهم يومئذ فأكلوا وشربوا وشبعوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة قد أخرجكم أخرجكما من بيتكم الجوع فما رجعتم حتى أصبتم هذا هذا من النعيم وفي لفظ الإمام الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ماء بارد ورطب طيب وطعام حتى الشبع لتسألن عن هذا يوم القيامة إنها نعم كثيرة ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن نعم الله تعالى علينا لا تحصى ولا تعد ولا تستقصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وفي الحديث الذي خرجه الإمام التلمذي بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد الماء البارد نعمة حرمها الكثير من إخواننا في الدول الأفريقية الصحة نعمة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى بل وفي مسند أحمد وسنن الترمذي أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نسأل عن هذا وهما الأسودان الماء والتمر الماء والتمر قال إن ذلك سيكون إن ذلك سيكون يقول مجاهد رحمه الله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم عن كل لذة من لذة الدنيا يسألك ربك عنها يا عبد الله وأتي سعيد بن جبي وهو تلميذ بن عباس بشربة عسل فشريبها وقال إن هذا من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة كان قوم يحاسبون أنفسهم تجد الواحد من الناس اليوم بطنه يكاد أن ينفجر من الأكل بين يديه من كل ما لذ وطاب وهو يكفر بالله يسب الله عز وجل حتى قال بعضهم حينما سمع بعض الناس يحمد الله تعالى وهذا من عمالنا بالخارج لما عاد إلى بلده في أشره وبطره والذي حدثني ثقة وطالب علم عندي سمع رجلا من المنافقين ممن لا يعرفون الصلاة والركوع والسجود لله رب العالمين سمع بعض الناس من أهل البلد ممن هم متوسطوا الحال يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم فسمعهم يقولون الحمد لله نظر إليهم باستكبار وافتخار وازدراء واحتقار لهؤلاء وقال لهم تحمدونه الذي أعطاكم ما الذي أعطاكم حتى تحمدونه والعياذ بالله نسأل الله إما أن يهديه أو أن يأخذه إليه أخذ عزيز مقتدر سبحان الله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها والنعم أيها الأحباب لا تدرك إلا بفقدانها لا تدرك نعمة الله عليك إلا إذا فقدتها يوم أن تفقد النعم عافان الله وإياكم من فقدان النعم ومن تحول النعم نقما فحينئذ يدرك العبد نعمة الله عليه والله إن مجئك لهذا المسجد هذه الأمسية وتوفيق الله لك تطيوبك في بيتك بعد التطهر وسعيك وخطواتك هذه التي سخرتها لدين الله ولإحياء قلبك ومن أجل أن ترفع الجهل عن نفسك من أجل أن تحفك الملائكة وتتنزل عليك الرحمة وتغشاك السكينة نعمة عظيمة من الله قد حرمها الكثير من المسلمين فضلا عن بقية الناس من أهل الكفر والملل الأخرى هل كل مسجد فيه مثل هذا الدرس يجتمع فيه الناس على كتاب الله تبارك وتعالى فهذه من النعم التي ينبغي أن تشكر ولا تكفر وأن تذكر ولا تنسى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سيسألك ربك يا عبد الله عن نعمة الصحة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا لست حرا في جوارحك فهي نعم ينبغى أن تستغلها في طاعة الله سيسألك ربك يا عبد الله عن نعمة الأكل هذه الثلاجة التي تكاد أن تنفجر باللحوم وبالفواكه وبشتى ما لذ وطاب من المطاعم والمشارب حرمها الكثير من الناس أغلبنا عنده طعام شهر كامل في الوقت الذي بعض المسلمين في هذه اللحظة إذا تعش لا يدري ماذا سيتغدى وإذا تغدى لا يجد عشاء يأكل مرة في اليوم في هذه اللحظة نعم لا تحصى هذه السيارة التي تركبها نعمة من نعم الله عليك بعض الناس ليست لهم سيارة يمشي على الدراجة وبعضهم يمشي على كرسي دواء كرسي متحرك لأنه معاق مشلول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كل نعمة ستسأل عنها لا بد والسؤال للكفار وللمؤمنين كما قال العلماء أما للكفار فهو على سبر التوبيخ والتقرية لأنهم بدلوا نعمة الله كفر وأحلوا قومهم دار البوار ولم يعترفوا بنعمة المنعم وأما السؤال للمؤمنين فهو بحسب الحال إن كان المؤمن قد استغل نعمة نعم, نعم الله عليه في طاعته وشكر الله عز وجل بالقول وبالفعل فإنها تكون خالصة له يوم القيامة كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إذا آمنوا حقيق حق الإيمان وعملوا بشرائع الإسلام أما إذا استعانوا بنعم الله على معصيته وعلى معصيه فإنها تكون عليهم وبالا حسرة قال عبد الله بن مبارك وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي في شعب الإيمان وهو حديث صحيح الإسناد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركه أي ترك التحدث بذلك كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب والجماعة رحمة والفرقة عذاب وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة ألم أحملك على الخيل وعلى الإبل؟ وزوجك من النساء وجعلتك ترأس وتربع فأين شكرك لذلك؟ أين شكرك؟ اعملوا آل داود شكرا والشكر يتحقق باللسان والقلب والعمل بالقلب بالاعتراف بنعمة الله والإقرار بأن الله هو الذي من عليك بذلك أما باللسان فبالتحدث بذلك إن اختضت المصلحة وأما بنعمة ربك فحدث وأما بالجوارح والأركان فأن تستغل نعم الله عليك في طاعة ربك أن تستعين بهذه النعم على طاعة الله الصحة نعمة لن تدركها إلا إذا فقدت منك إما بالمرض أو بالموت الفراغ والشباب نعمة من الله لن تدركها إلا إذا شبت وإذا انشغلت جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ثم لا لتسألن يومئذ عن النعيم ستسألون أيها الناس عن هذه النعم فكلما زادت النعم وزادت الأموال كلما طال الحساب فهل أعددتم للسؤال جوابا؟ وللجواب صوابا جعلن الله وإياكم من الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم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 وخرج ذلك مخرج الخبر في قوله تعالى ألهاكم التكاثر لأن الله تعالى أخبر أنه قد ألها العباد التكاثر في الأموال والأولاد ولكنه أراد بذلك الوعظ والتوبيخ فلم يرد مجرد الخبر فقط مجرد الإخبار فقط ويستفاد من هذه السورة الكناية الكناية عن الموت بزيارة المقبرة أو بزيارة المقابر في قوله تعالى حتى زرتم المقابر والمراد حتى ميتم ثم ذهبتم إلى المقابر أمواته وهذه تسمى كناية عند علماء البلاغة ويستفاد من هذه الصورة بلاغيا حذف جواب لو الشرطية وذلك كما قال العلماء من أجل التهويل والتعظيم كلا لو تعلمون علم اليقين فحذف جوابها وتعلمون علم اليقين لرأيتم ما يشيب الرؤوس ويخلع النفوس ولا استعددتم لهذا اليوم ولهذا اللقاء العظيم الذي تلاقون فيه ربكم تبارك وتعالى ومن فوائدها أيضا الإطناب حينما قال لترون الجحيم ثم لا لترونها عين اليقين فهذا التكرار يفيد ماذا يفيد الاطناب. ومن فوائدها أيضا المطابقة في قوله سبحانه الجحيم والنعيم ومن فوائدها أيضا توافق الفواصل في نهاية الآية على حرف مين وهذا من المحسنات البديعية أما عن الفوائد التي تستنبط من هذه السورة فإليكمها يستفاد من هذه السورة الكريمة أن القرآن يوبخ الأعمال التي لا تنفع بني آدم فابن آدم إذا فعل فعلا يعود عليه بالمضرة فإنه يأتي القرآن ليوبخ ذلك الهاكم التكاثر لأن الآية للتوبيخ وللوعو والقرآن يعالج هذه القضايا ويستفاد من هذه السورة ذنب التكاثر في كتاب الله التكاثر والانشغال والتحدث إلا على الأموال والأولاد الأولاد أيضا تكاثر الآية قلنا إنها عامة بعض الناس يظن أن السعادة في البني يظن أن السعادة في الأولاد فيفتخر بكثرة أولاده وأظن أنه على شيء والله تعالى يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا افتخر الوليد بن مغيرة أبو خالد بن الوليد افتخر بأبنائه وذهب إلى أهل مكة. وكان عنده عشرة من الولد فجعل خمسة عن يمينه وخمسة عن شماله يفتخر بهم فقالوا نريد أن تقول لنا شيئا في القرآن ما عندك شيء تحكم على هذا القرآن قال هذا سحر هذا سحر هذا قول محمد فنزل قوله تعالى فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا قال أهل السير كان تاجرا كبيرا في مكة حتى أن الذهب والفضة كان يقطع بالفؤوس لكثرة ماله كان يخرج بأولاده ويلبسهم من يضع على صدورهم وفي أصابعهم الحلي حلي الذهب والفضة بطرا ورياء فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 لواحة لو للزلود عليها تسعة عشر نعوذ بالله من سقر التكاثر بالأولاد فلا داعي للتكاثر لا داعي للإفتخار ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاء فيستفاد منه إذن ذم التكاثر في القرآن الهاكم التكاثر ويستفاد من هذه السورة أن الموت يأتي بغته الموت يأتي بغته حتى زرتم المقابل فجأة هكذا يغطيكم الموت بينما أنت في تكاثرك بينما أنت بين أولادك بينما أنت في مالك وتجارتك وفجأة يسكت قلبه وفجأة تصاب بجلطة في رأسك فتفتح عينيك فتجد نفسك أنك في عالم غير, غير هذا العالم في دنيا غير هذه الدنيا في منظر غير هذه المنظر تريد أن تعود لكن لا سبيل للعودة أين أنا؟ أنت في الآخرة أنت في الآخرة ماذا أفعل؟ أنتقلت إلى الله ما هي العاقبة؟ حساب وعقاب أريد أن أعود لأصلي أنتهى الأمر أسدل الستار على حياتك طويت سجلة, سجلة صحيفتك وانتهت أعمالك وانقضت حياتك وكأن الإنسان لم يعيش وكأن الإنسان لم يكن سبحان الله العظيم ما أقصرها من حياة لو التفت الإنسان إلى عشر سنوات مضت من حياته وكأنها لحظة لو التفت إلى عشرين سنة وكأنها برهة انظروا كيف تمر الأيام ما نفتأ نحاضر حتى تأتي المحاضرة التي بعدها بسرعة ما نفتأ نصلي صلاة الجمعة حتى تعقبها الجمعة الأخرى كل هذا نقص ليس زيادة نحن نقترب المطلع عظيم واليوم كبير والحساب جسيم فلنستعد لهذا المطلع ولهذا اليوم يوم أن نلقى الله بصالح الأعمال ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت في قوله تعالى حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر لأن المكث في المقبرة مكث مؤقت وليس الدار إقامة دار الإقامة هي دار القرار إما الجنة وإما النار أعاذني الله وإياكم من النار ويستفاد من هذه الصورة بلاغة القرآن حيث قال حتى زرتم المقابر ولم يقل حتى تسكنوا ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان مهما مكث في القبر وسكنه فإنها فترة قصيرة أمام حساب الآخرة فالذين ماتوا منذ زمن بعيد إذا قاموا من قبورهم يستقلون ذلك سبحان الله العظيم لأن حساب الآخرة يختلف تماماً من حساب الدنيا الوقت في الآخرة ليس كالوقت في الدنيا وها نحن في الدنيا تختلف معايير الأوقات ففي الأرض نقيس بالدقيقة والثانية والساعة إذا صعدوا إلى الكواكب صاروا يقيسون ذلك بالسنوات الظوئية أما الآخرة فأمرها أعظم الآخرة أمرها أعظم وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ويستفاد من هذه السورة ثبوت أو أن المطلع عظيم هول المطلع إذا ذهب بالإنسان إلى المقبرة من أجل الدفع لأن الله قال كلا سوف تعلم لأن هذا تهديد عظيم بل وأكد هذا التهديد مرتين ثم كلا سوف تعلمون وأتي بحرف العطف الذي يريد يفيد التراخي من أجل تأكيد هذا التهديد وأن الثاني أعظم من الأول كان يقول السيد لعبده أو السيد لخادمه ستعلم ثم ستعلم ويستفاد من هذه السورة أن ما ينتظر العبادة والله إنما هي الأهوال ينبغي أن يستعدوا لذلك بالإيمان وصالح الأعمال إذا أرادوا النجاة حقيقة ويستفاد من هذه السورة أن العبد عليه أن يصل علمه إلى درجة اليقين لأنه إذا لم يكن في قلبه اليقين بالأمور الثابتة اليقينية فإنه يخشى عليه أما إذا كان في قلبه شك فإن الشك يناقض الإيمان فإذا شك فإنه كافر لأن الإيمان لا بد أن يكون عن اعتقاد جازم لا شك فيه لكنه يتفاضل ويتفاوت فمن الناس في العلم من علمه علم يقين ومنهم من علمه عين يقين يقول علي بن أبي طالب اسمع إلى الإيمان اسمع إلى تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعث محمدا بالحق لو أن الله تعالى كشف لي الحجاب فرأيت الجنة والنار ما زاد في إيماني ذلك شيئا لأني غير محتاج أنا موقن بها الله أكبر يقين وأعلى الدرجات حق اليقين حق اليقين فإذا تحدث الإنسان عن النار أو قرأ عنها أو سمع عنها كأنه في وسطها هذا حق يقين كأن الإنسان في وسطها هكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم كان إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة أو عن النار بأسلوب بديع يأخذ الألباب كأنهم في وسطها رزقني الله وإياكم علم اليقين ويستفاد من هذه السورة أن العلم الذي ينفع حقيقة هو الذي يصل به الإنسان إلى درجة اليقين أما العلم الذي يبعده عن ربه ويجعله يتكبر عن الخالق ويغتر الإنسان بنفسه على إثره ويظن أنه هو الذي يكتشف وهو الذي يخلق وهو الذي يدير أحوال هذا الكون فإنه علم مسموم لا خير فيه بل إذا انتفع به صاحبه في الدنيا لن ينفعه في الآخرة سوف يكون عليه وبالا وحسرة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يقف بربك أنه على كل شيء شهيد ويستفاد من هذه الصورة المباركة ثبوت رؤية النار في قوله لترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقيم فلابد من رؤيتها سواء كان ذلك في القبر أو كان ذلك يوم القيامة وهذا عام لأهل الإيمان وأهل الكفر أما أهل الكفر فإنهم إذا رأوها وحشروا إليها على وجوههم وأما أهل الإيمان فإن الله تعالى ينجيهم منها جعل الله وإياكم منهم وننجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ويستفد من هذه السورة أن الحساب ثابت فلابد من الوقوف بين يدي الله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 ولو بنصف ثمرة تتصدقون بها ابتغاء وجه الله عز وجل لا لتسأل إنه تأكيد على وقوع السؤال لا محالة لا بد أن تسأل تسأل يسألك ربك ليس بينك وبينه ترجمان تمتثل بين يديه ليسألك وينادي, وينادى عليك باسمك واسم أبيك أقبل على الله للسؤال والله لو أن إنسانا جاءته برقية أو استدعاء من هيئة من الهيئات من أجل أن يقف وأن يمتثل بين يدي شرطي من الشرطة أو أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء أو ممن يملك إلحاق الضرر بالناس بإذن الله عز وجل ما نام الإنسان الليل وما حل له لا طعام ولا شراب فكيف بتحقق مثولك بين يدي الله ستقف بين يديه لأسألك والله عز وجل لا يحاب أحد لا يحاب أحد كما قال سبحانه في الحديث القدسي وهو في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عبادي إنما هي أعمالكم وأقوالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ويستفاد من هذه السورة أن هذه النعم لا بد أن نسأل عنها وسوف يسألنا عنها ربنا فينبغي علينا أن نعد لهذا السؤال جوابا ويستفاد منه من هذه السورة وجوب شكر الله على هذه النعم لأن الإنسان إذا كان شاكرا لله فيها فإن السؤال يخف وإن الحساب يخف وإن الله تعالى يسر عبده ويعفو عنه ويجعل هذه النعم التي أسبغها عليه في هذه الدنيا خالصة لأنه شكر الله فيها نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجرنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ونسأله جل وعلا أن يجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا يجعل النار دارنا وقرارنا ويجعل الجنة هي دارنا وقرارنا وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأخرانا التي إليها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسأله بأسمائه الحسن وصفاته العلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم وأن يشفي جراحنا ويصلح قلوبنا وأحوالنا بكتابه العزيز إنه خير مسؤول وأكرم مأمول أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين